نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمة ونفع الله تعالى بها نفعا عظيما أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم في مواضع عدة ومن ذلك قوله عز وجل في خواتيم سورة الفتح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 كزرع أخرج شطؤه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة والآيات في فضلهم كثيرة جدا أما السنة النبوية فهي أكثر من أن تحصى أعني تلكم الأحاديث التي وردت في الثناء عليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يقتدون بأمره أو يقتدون بفعله ويهتدون بأمره وهكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أزكى الأمة قلوبا وأبرها وأعظمهم علما وأكثرهم خشية لله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات إن باب السؤال أو السؤال نفسه هو نوع من مفاتيح العلم فإنما العلم خزائن ومفاتيحها الأسئلة وإن المتأمل في سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها ألوانا من العلم ويجد فيها تنوعا ويجد فيها مزايا أيضا وعموم الأسئلة لها مزاياها كما أشرت آنفا فمن ذلك أنها تفتح من غلق على الإنسان من العلم كذلك أيضا فيها كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اختلف العلماء في صحته وضعفه لكن معنى هذه الجملة حق إنما شفاء العي السؤال فكم من إنسان استغلق عليه أمر أو استبهم عليه موضوع فكشفه السؤال والله تعالى أمر بسؤال أهل العلم في موضعين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيضا من مزايا الأسئلة أن هذه الأسئلة تزيل ما يقع من إشكالات أو لبس في فهم نص من النصوص كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك في سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن بعض الآيات الكريمة أو عن بعض المواقع أو الوقائع التي مرت بهم أو حتى عن بعض الوقائع المستقبلة التي حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام فاستشكلوا شيئا منها أيضا نلاحظ أن بعض الأسئلة التي سألها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت لا تخلو من حالين إما, ك... إما أن تكون سؤالا عن أمر واقع وإما أن تكون سؤالا عن أمر مستقبل فمثلا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فجأب... فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام كما سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وثم نوع من الأسئلة كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطرحها ويصدرها بمثل قوله أرأيت يا رسول الله إن وقع كذا وكذا فهذا النوع من الأسئلة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبذه اللهم إلا إذا ترتب عليه علم أو ترتب عليه عمل أو إزالة لبس كما أشرنا آنفا فيما تقدم أيها الإخوة والأخوات إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤالاتهم لم يقتصروا على باب من أبواب العلم بل ما من باب من أبواب العلم إلا وطرحوا فيه جملة من الأسئلة فلو استقرأنا شيئا من الأحاديث المتعلقة بأبواب العقائد وجدنا جماً غفيراً من تلك الأسئلة كما سنمثل بإذن الله تعالى لذلك في ثنايا هذه الحلقات في أبواب العبادات الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج كذلك في أبواب المعاملات في أبواب النكاح في أبواب الطلاق في غيرها من الأبواب التي شملت بمجموعها الشريعة كلها وكان في هذه الأسئلة من الخير للأمة شيء عظيم يدرك ذلك من تتبع هذه الأسئلة وثمراتها وفوائدها وخصوصا تلك الأسئلة التي سأل عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستنبط العلماء منها أنواعا من العلم فمثلا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث المسيح الدجال وذكر ما ذكر من خبره وكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال ثم إن بقائه في الأرض أو فإنه يبقى في الأرض أربعون أربعون يوم أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هنا اهتبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الفرصة ليسألوا ذلكم السؤال الذي فتح الله به من العلم ما فتح فقالوا يا رسول الله اليوم الذي يكون كسنة أنصلي فيه خمس صلوات أم نقدر له قدره قال عليه الصلاة والسلام أقدر له قدره انظروا أيها الإخوة والأخوات كم استفاد العلم رحمهم الله تعالى من هذا السؤال مسألة لم يحتجها أو لم يدركها لم يدركها المسلمون إلا في هذه الأعصار المتأخرة حينما انتقل عدد من المسلمين أو حتى وصل الإسلام إلى بعض الدول التي يطول ليلها جدا بل ربما, لا يعني ربما مرت عليهم أيام وليالي لا تغيب الشمس عليهم في النهار أو تستمر الليالي عندهم بحيث لا يرون الشمس أيام طويلة جدا هنا وقع السؤال من أولئك المسلمين لأهل العلم في هذا العصر كيف تقام الصلاة متى يفطرون متى, متى يمسكون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات إلى غير ذلك من الأسئلة المتعلقة بهذا التغير الكوني جاءت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أقدر له قدرة فرجا عظيما لإزالة كثير من الإشكالات المتعلقة بمثل هذه المسألة فكم نفع الله تعالى بهذا السؤال الذي سأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومما يتصل بالحديث ونحن في مقدمة هذه الحلقات مما يتصل بالحديث عن سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تميزوا بمزايا من أعظمها في سؤالاتهم أنهم رضوان الله عليهم كانوا يسألون ليعملوا فهم حينما يسألون مثلا عن أفضل الأعمال أو يسألون عن أعظم الذنب إنما يسألون ليس لمجرد إضافة معلومة مثلا أو لمجرد التثقف الشرعي التثقيف الشرعي لا إنما يسألون من أجل أن يعملوا ومن أجل أن يطبقوا ذلك فإن كان عملا بادروا له وإن كان محرما أعني عملا صالحا بادروا له وإن كان مما حرمه الله تبارك وتعالى فإنهم أعظم الناس مبادرة لتركه بخلاف كثير من, من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا في الأعصار المتأخرة فإنك تجد بعض الناس والعياذ بالله يسأل أحيانا مثلا بعض العلماء من أجل إحراجه مثلا أو قد يسأل بعض العلماء لمجرد معرفة ماذا يرى هذا الشيخ فقط أو يسأل ربما لإحراجه أو لغير ذلك من المقاصد نعم ليس كل الناس كذلك لكن يوجد فيهم من هو كذلك فعلى الإنسان حينما يطرح سؤالا من الأسئلة المتعلقة بمعرفة دينه أن يتأسى بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بحيث يكون غرضه من السؤال معرفة الحق ثم العمل به فإن هذا هو معقد الفلاح الذي قال الله تبارك وتعالى فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكذلك أيضا من سأل ليطبق وليتعل وليعمل فإن الله تعالى يزيده بذلك هدى قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم, وآتاهم تقواهم أيضا هنا تساؤل قد يطرحه بعض الناس فيما يتعلق بسؤالات الصحابة رضي الله عنهم فقد يقول كيف تعرض مثل هذه السؤالات أو كيف ساغى للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسألوا هذه الأسئلة وقد نهاهم الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم. وفي الصحيحين من حديث عنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يسألوا قال أنس فكان يعجبنا الرجل الجري أو قال الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل السؤال من العلم وجواب عن ذلك أن يقال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما نهوا عن الأسئلة التي قد تشم منها رائحة التعنت أو قد يشم منها رائحة السؤال عن ما لا قيمة له ولا فائدة منه كما سأل ذلك الرجل مرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أبي؟ قال, قال أين أبي أو قال من أبي قال أبوك فلان ومرة سأل أين أبي قال أبي وأبوك في النار إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا قيمة لها ولا أثر يترتب عليها لا من الناحية العلمية ولا من الناحية العملية وكذلك أيضا إنما نهو عما لا حاجة فيه وكذلك أيضا مما كما أشرت آنفا مما يعني قد يكون فيه مجرد السؤال فقط لا لا لذات العلم وإنما لذات السؤال فنوه عن هذا النوع من الأسئلة أما الأسئلة التي يترتب عليها عمل ويترتب عليها فقه ويترتب عليها إزالة لبس وإشكال فإن هذا النوع من الأسئلة لم ينه عنه لأن الله عز وجل أمر في العهد المكي في موضع من كتابه أمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما يدل على ذلك أيضا أنهم رضوان الله عليهم طيلة العهد المدني الذي كثرت فيه الشرائع كانوا يسألون عما أشكل عليهم فلم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقات من النماذج التي تؤكد هذا المعنى إذا خلاصة القول في هذه القضية أن الصحراء إنما نه عن نوع من الأسئلة لا يترتب عليه عمل أو كذلك يكون الغرض منه ذات السؤال لا لأجي شيء آخر فهذا النوع من الأسئلة نهو عنه أما ما يترتب عليه عمل أو يزيل أشكالا فلم ينهوا عن ذلك النوع من الأسئلة هذه أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات تقدمة بين يدي هذه الحلقات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها من العلم والعمل وبهذا نختم هذه الحلقة وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤمنون فكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم